التفسير يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه أزواجك والله غفور رحيم يا ايها الرسول لم تحرم ما اباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك ماريه تبتغي بذلك ارضاء زوجاتك لما غرن منها والله غفور لك رحيم بك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ وَاذْكُرْ حِينًا خَصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ بِخَبَرٍ وَكَانَ مِنْهُ أَنَّهُ لَنْ يَقْرَبَ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ فَلَمَّا أَخْبَرَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ بِالْخَبَرِ وَأَعْلَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنِ افْشَاءِ سِرِّهِ عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض فسألته من أخبرك هذا؟ قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرى عليه فإن الله هو مولاه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 وكذا جبريل وخيار المؤمنين اوليائه ونصراءه والملائكه بعد نصرة الله له اعوان له ونصراء على من يؤذيه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه سبحانه إن طلق كن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا من كن منقادات لأمره مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات ثيبات وأبكارا لم يدخل بهن غيره لكنه لم يطلقهن يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله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 وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت يا رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماله السيئة وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه. ومريم مبنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا, فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.